وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان فئتان جمع فئة أي تثنية فئة وهي الجماعة ووصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بالعظم أي بالكثرة يعني تقتتل فئتان كثيرة العدد فهذه الفئة كثيرة وتلك الفئة كثيرة والمراد بالفئتين عند أهل التحقيق هم من كان مع علي رضي الله عنه ومن كان مع معاوية رضي الله عنه لما تحاربا بصفين وذلك في سنة ست وثلاثين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعواهما واحدة دعواهما واحده ما المراد بدعواهما واحده المراد يا اخوه ان دينهما واحد ومقصدهما واحد فدينهما واحد هو الاسلام فكلا الطائفتين مسلمه ومقصدهما واحد هو الحق فكل منهما يقصد الحق عن اجتهاد منه ولا يريد باطلا ولا يريد الدنيا فدعواهما واحدة من هذا الباب وموقعة صفين سياتي الكلام عليها ان شاء الله لكن نورد شيئا مختصرا الآن وهي ان علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كان افضل الصحابة باتفاق اهل السنة والجماعة وبايعه جماعة من الصحابة بالخلافة وهو رضي الله عنه اولى الناس بالخلافة اذ ذاك لكن بعض الصحابة لم يبايع تأولا لامر يرى انه من الدين فتخلف معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن مبايعته ودع الناس الى طلب قتلت عثمان دع الناس الى طلب قتله عثمان رضي الله عنه باعتباره وليا لدمه وراسل عليا رضي الله عنه في ذلك لكن عليا رضي الله عنه وارضاه ابى ان يدفع القتله الى معاوية ومن معه الا بعد قيام دعوة من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره وهذه من واجبات ولي الأمر لا يسلم أحدا إلى أحد حتى تثبت الدعوى عليه فعلي رضي الله عنه كان محقا ومعاوية رضي الله عنه كان متاولا طالبا لدم عثمان رضي الله عنه ورحل علي رضي الله عنه بالعساكر طالبا الشام داعيا معاوية رضي الله عنه ومن معه الى يعني الدخول في طاعته فالتقى معاوية رضي الله عنه ومن معه وعلي رضي الله عنه ومن معه بصفين وهي بين الشام والعراق فكانت بينهم المقتلة العظيمة التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقتل فيها جمع كبير من المسلمين قال بعض المؤرخين انه يزيد على سبعين الفا يزيد على سبعين الفا ولم يكن مقصود الصحابة رضوان الله عليهم القتال بل كانوا حريصين على الاجتماع ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية وإنما كانوا من أهل الأهواء كانوا من أهل الأهواء الذين يختارون القتال أما الصحابة رضوان الله عليهم ومن وفقهم للسنة فكانوا يقصدون الحق يقول الشيخ رحمه الله لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية رضي الله عنهما وكان علي ومعاوية أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين لكن غلبا ما وقع ثم قال كلمة عظيمة شيخ الإسلام الكلمة هذه ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا لها قال رحمه الله والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها الفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها ولذلك ينبغي أن يوجه الحكماء جهدهم إلى منع الفتنة قبل أن تثور ولن يكون ذلك إلا بنشر السنة إلا بنشر السنة وتعليم الناس السنة أما الفتنة إذا ثارت فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرها قوله صلى الله عليه وسلم حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة هذا الحديث يا إخوة فيه رد على من كفر الطائفتين أو كفر إحدى الطائفتين فإنه جاء في بعض الروايات لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان مسلمتان وقوله صلى الله عليه وسلم دعواهما واحدة رد على أولئك القوم القو... نعم